وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ كَانَ مِيَقَاتَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابَ وَسُيِّرَتِ الْجِبَانُ فَكَانَتْ سَرَابَ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلْطَّاغِينَ مَا أَبَى فِيهَا أحقابا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 وكل شيء أحصيناه كتابا فدوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة هل أتاك حديث موسى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 فَالْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَابَنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَابَ وَقَضْبَ وَزِيتُونَ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ الْبَاءَ وَفَاكِهَةَ وَأَبَّ مَتَى عَلَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعِقَةَ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 والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء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 أَيَحْسَبُ أَن لَن عليه عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُونُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُتِ حَمَلَ وما وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَه فَكُّرْ رَقَبَه أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ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 ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم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 كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا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 إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئكهم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أفاد الرضي الله عنهم ورضوا عنها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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخ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 صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لي يا رب العالمين اللهم انفعني وارفعني بالقرآن العظيم واهدني بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني إنك أنت السميع العليم لي إنك أنت الغفور الكريم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين